لجلب السجاة أنفذت عهدي عن يوم وافي بوادي لجلب السجاة قدمت ولدي قدمت روحي وعز عندي قدمت روحي وعز ما عندي لجلها الهال بيغي أنفذت عهدي لجلها الهال بيغي أنفذت أنا يملبني ودهري الضيم فتني بس عذابي الروح لما راح عني اني يوم لابنينه ذهبيه الظلم فتني بس عذاب الروح لما ان راح عني لو حتى يحزاني ابد ما فارقتني ولو حتى يحزاني ما فارقتني من وقع لحس الظالم وظهر ما من وقع ليحسي أنظامي وظهره ضيحتي العيب ورثت آلاء بعد أبو في المعارة انضاء ونحن ضغراء من نظر ليلها وشافق فاضي جسمك اللي سهر طيحت العفاس ورثت ألا بعد أبو السجال في المعارضة ونحن ظهر من نظر لي يلغب فاضل جسم كل اسهار وشاف فاضل جسم شبك الأشجال صاحب السجاد والدول عيي لها زينا بالحاره ما انت الكفالها صاحب السجاد والدول عيي لها زينا بالحاره ما انت الكفالها قل لي عن وضعك يا خوي شلون قل لي عن وضعك يا خويا شلون اجيها وانا دمعه من العقيله ما احتملها وانا دمعة من العقيله ما احتملها صاحب السجاد والنورعه يا اهل صاحب السجاد والنورعه يا اهلها يا نبي الحرم هو انت الكفال هاي. قل لي عن وضعك يا خويا شلو نجلها قل لي عن وضعك يا خويا شلو نجلها وأنا دمعة من العقيلة ما احتملها وأنا دمعة من العقيلة ما احتملها أنا يومين أربعين ماتوا برابي كربلة آني رحيت بيل أي معنوي آني لا تقول للشهي أيدي ما حيث غسله لا تقولوا للشهيد يحسين ما حايت غسلة وضل على الوطية جد من جدلة على التربان ضل عطشان بو الأحراح عدنان ويخدمان بالآوعة بدلا عن ضل مطعون وجع فرذ قرير العين ضل حزيا النوري دا على قربان ضل هشان ابو الاحرى جمر عدنان ويحكمان بالاوعاء بدلا عن ضل مطعون العين ضل حزيا وقرير العين ضل حزيا النوري دا وقرير العين ضل Vocês turned on hitting on the other side With lightening and burning with schneller 低 with pulls kiem is hurting Premier of a bad David Premier of اني يا يوحايت وليل ايمانويل تعال انت لا الغلرمية على الوظية جدتك متجدلات على التربان ظل حضشانة بالأحرى وقمر عزنان ويخذ مال بالأوعى عون ظل مطعون وجعفار دار عون ظل مطعون وجعفار qorir al-ayn dhall al-lahz